بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أربعت وتضع كل ذات حمل حملها Voit arvailla, että se on ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ويتبع كل شيء ممرين قُتِب عليه أنه ما تولاه فإنّه يضله فإنّه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم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 ثم من مضة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونخروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم قفلاً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 له في الدنيا خزي ونذير يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك ذلك بِمَا قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبد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 inna allaha yudkhilu allatheena amanu wa amilus jannat jannatin tajri min tahtiha al anhar inna allaha yaf'alu ma yurid man kana yadun an allahu fi والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيض وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من Inna amanu, amenua, ledina hadu, asoobi, inna unna soro, mejusa, inna ledina ashroku, inna muaha, jos sinua, inna ummia, ummia, latiama,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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتا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 Innalladin kafroon ycedoon al sabillillahi walmasjidil haram walmasjidil haram illadhi jalaahu linnas swaani algaafu fihi walbad wa miyurdu fihi bi alhadib روض من عذاب الالم واذا وانى لابراهيم ما البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت وطهر البيت والقائمين واركع السجود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 وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَقْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ ثُمَّنَّ الَّذِي يَقْبُضُ تَفَسُّهُ وَيُفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوفان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قرو من السماء فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مكان سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا من تَقْوَى الْقُلُوبِ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 انهو اسلم فَإِلَهُكُم الهه هو احد فله اسلم وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة tiwa mi muu, rosa kona huluju fikun, Welbudena jo almahanakummiu, joo, joo, joo, joo, joo, فإذا وجبت ذنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هداكم 119. لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا 111. إن الله لا يحب كل خوان كفور 112. بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا إِلَّا أَيْنَ يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِنَّاسَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعَ لَهُدِيمَت صَوَامِع وَبِيَع وَصَلَوَات وَمَسَاجِدْ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَا يَنْصُرُ نَا اللهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللهَ الْقَوِيُّ الَّذِينَ إن أنهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإي يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود.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 فكيف كان كثير؟ فكأي من قرية أهلناها وهي غالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معقلة وقصر مشيدة.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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند رَبِّكَ كألف سنة مما تعبون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير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 فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبَتْ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مريه منحه حتى تأتيهم الساعه بغته حتى تأتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يوم اذل لله الملك يوم لله يحكم بينهم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 ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الوازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا لينفرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنَ الْهُدُّ لِهِ هُوَ الْبَاقِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السماء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 ان الْإِنْسَانَ لَتَفُورُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَنَا سَكَنَهُمْ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَدَلُوا كَفَقْلٍ لَّهُنَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 قداس على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولكم، هنيم المولى ونعم النصير.